طائب سؤلاء فهذا لا أعبوش الزبور إصلاح الضبور في مغير من 68 69 70 وعشر 70 يعني 68 يعني مفاركة 60 مفاركة 60 مفاركة 60 70 يعني 60 50 so 60 30 30 الوليدة السمع عامة الآخرين الآخرين دينا يعني حرب يعني حرب انتقام احلى دور التيتنس في الضيعه دي في دور ال اكس نفسه التيتنس بتاعنا استراتيجي في قوس كده لما ايه بتاع الدور ايه التبسيط سهالي والجامعه عن الفوزا التيترش يعني تكوين ناس الكوره الكبيس الحل الكوره دي تمام ااا دي ليه تقول يبقى هو التحكم طبعا الاسد واللاعب السعودي والله ربنا عايز في الحيوانات بتاعه او الساتين او التلفزيون اروح اسكن على الاستوديو هيبقى احسن من بعد من بعد الى قول <ترسين> بيظهر في طريقه الشرح في دوره تعليم الشبكه وينتجون او الول هويهت جدا في شورتس وهو معدي على التاليه الفوطه او دوره هيلاقي ان هو سيكس ايه اللي بيدي سيكس هيجيب احتمالات التورس التوابع بين الفاشز بين الدور التريننج يتر يعني لو هات ايه التورس بين الفاشز Naturally you have full to conservation at one 就可以 conclusions An this place several days you can 5 days then rest in one time for a long year I would call an Quite Days period Це連 Là price for the astmi Up cái Now gele він whetherوب تقني الراسي بيجي الروت سيرف بيعمل باكت كل بي يعني لو قلنا دفع في خطوات الضرس ثاني المره اللي فيها الفيروس لازم يتعالج كل الفيروس حتى او بشكل ادخلوا المرحله الرابعه ايه الفيروس اللي ممكن يولد في توست ديراسي دي رئيسيه في مقاومه كيف بنتعالج حد واذا كانت انفيكشن انتشار ال اتش بي باسم ايه ابايرز اذا البرد انفيكشن الشخص ما يحس باعراض لكنه بيكتسب مناعه فدراسه الانفيكشن في البوليت عند المجتمع الجيش مثلا الجيش بيقول لغايه الناس لا عوايد الاكل والشرب في مرض خاص الدور 3 ويعمل بايريتو الواحد يحس بيفا والعادات الصحابه اللي فيه اللي بيسوي كده لكن البرد انفيكشن في خاص هذا يعني مجرد أن أحيث بشكل <سؤال> حولة بشكل مليز بشكل هديك أعراض مصفقة حولة مش تلعبيني بولي فاتس بس بولي مش هتاجه عن كأنه بولي لم يتم يعني بولي تم يبقاضه ويسمى أوروتي فيول عند المتموعة أو فاسدة بالناس في البلد سيوصل بالجيس بلاعمل هل يكون يحسوا يكون يحسوا يكون يحسوا بعدها اللي الناس كانوا بيقولوا قال لك مين ده خاص واحد الف هي واحد قيم يعني مش قالش طلع على الدور ده اللي فيه شخص ال10 اختار ده النقطه اللي هاجينا في الفالنس كله مره مش ممكن ننسى البيتا دي لان الفالنس احصاله متفرق جدا الفالنس سالب على اساس عندي بيقول <تصفيق> بيقول ان الفيروس هو حيوان طفيلي بيستغل في دي باتيكاسا دي بتوريش انت دول ايوه عن اداه لحد دي في مرحله اكثر السنجل للفيروس ده فان هي بيدخل في وش البادستريات عامل دايريه كده قلت يعني اسمك الاعلى اعطى على اصدار اعطى على شرط الدوله الراجل بدا على راسه الملائكي لما حصلت الراجل سامع ابورد بعدها بقى الستيل هو ده التينج في شكل الانجايس غير محدود تو بي يعني كل شخص ها اما نشوف الاي جي اف لما لما ابص الابو دي ابو يا جماعه ثاني عن الكيس واسر الوراثي والاي جي دي بنيه في ترى حلو لكن ال10000 جوينت 1 1 لن تبطى من الصفحة لن تبطى او اطمام يعني ماذا لو شخص عرضنا من الفيروس ويجبونش كله يعني ايه اه ايه ايه ايه ايه ويجب اصبح كإذنه كانت كإذنه كإذنه صورت وكفشت لو فيروس داخل عندك فهي هكذا ومشوف يرى فيه مضيطايا ويقوم مع فريسة تبا كده اصبح بسورتس للفيروس انك تبطى فريسة كده دي في المناعه في الجسم بس هو ده الشخصيه التسبب مناعه لا يشمل الاوضار بتاع الفيروسات في مرحله كده في التجاره طب في اسئله كده طب وايرس ده بيشتغل ازاي في مضيف الراجل الروتيفيروس حتى جمد دخل الروتري حتى على السيت الكيده كل دي مرات الشخص التالت فيها مناعه بيجي فيه ده الفيروس Yeah, that source A with detection. And if you actually with prevention, treatment, versus specific treatment, versus specific and violent patients, then with prevention, and then specific measures, behave and passive prevention, and that يعني يعني دول اللي بيحصلوا في ايواسه كده ممكن اصلا من ورا كده زي لان ده فيروس بيثبت الى الذاكره لا دي اول حاجه لكن تعالى نشوف الاخر هي الاستراس طب طبعا في مشكله للتليفشن لكن معايا التليفشن بيطور في البوت بيضايق في الذاكره التراخيص بتاع البيكس كارير مشكله معروفه In the nation wore like that. كل اللي دي كل التخاطر عند اللي عندي في فرضيه الضغط بتاع عدد السنين المفروض ان انا اعمل حساب الدور ده دور يختلف عن الاخر دوره كبير من الصدر السنين فانا عندي في الفيشن كانت دي المقدمه دي بس لو اسال الكلمه مع اي سؤال هيدي دوره هو نفسه كده لو اسال الجدول في اي سؤال النقطه ان نشوف كده حضرتك السؤال ده بالنسبه للاستخدام العيني لان النقطه دي بتدل على الضغط على الضلع فيعني وان بيقول القضاء عليه مصر بالرغم الظروف اللي هي كثيره بالرغم ان مفيش طبعا فلوس للينر ايز فعايزين نقول ان احنا واخدين كده بنقضي على الدور صحيح ونديك فرصه بقى عاوزين ممكن بالنسبه بيهمه يعني ممكن قضاء على الدور زي ما قعدين عليه ممكن ببطل مصر على في ارتفاع نفسي استراتيجيه على الدور فاحنا بنعطيكوا بصر للمسار ونصر على ان يا جماعه حاجه اللي انتهت تماما خلاص انتهت على كده دوري ومساعده لادام مصر لو ما انتش هيرجع تاني ان يكون التطعيمات اللي حوالينا تعالى كده ما طعمش الدين الاولاد تعالى بس يقدر طعم السماد تعالى عندك دين الاولاد يتراوح في هناك حادثه ان 5 سنين ما طعموش الكولير يرجع تاني هقول لك اول ان هي عندك هو اللي في ايده مش مطعم لو سمعنا الكولير ثاني الموضوع خلص انك خلاص طعموا الثلاثه ولا يعني نط عشان فيه سمين سنين. أو بسرق بسرق. في ناس بتقول الله وبتقول لك لا مش ضروره كده في ثانيه اعدادي عندنا سيدي ده اول دليل فيولوجي الى بدء السرط والتبين في وراها المرسوم في موضوع التداول في الفقه الاسلامي ثاني في الثقه مش كده يبقى دوره الرئيسي ليه العلم ده ملوش كده اصل كده او كده يبقى كل السياق يبقى برضه يجي تشكلها ده ماصل لا قاعد السوالب البدايه ظبط كده خلاص تعالى بقى للكوره بالكوره يجي مناعه في مكان دخوله يتاخد اللوكل انيمنت يجي ديفنس ستيش مشكله يبقى يجي يعيد المناعه لوكل الاي جي او في التخينه والسيستميك انيمنت طبعا هو الجسم الاي جي او والارش لان اللي دخل بالانجكشن ما عداش على الاي تي يبقى مش هيجي لوكل انيمنت فعيني بناعش الثاني بس مش كده؟ طيب الريتاح المورد كما في الواجه اللي تستطيعون مع كريسيس دون ينتشت المجتمع مش تأكيدين وينه؟ مش تأكيدين مش تأكيدين وبعد شرط المجتمع كأنك يدرسل في تأكيدين المجتمع والي طب الناس اللي مطاعا مش هكينوا نسائر ومعين كده المجتمع يجينوا في نفس الروض اللي بيجي بها فرس حي مش الفرس حي بيجي بيه, بيه, بيه ده طبعا التشكيل بنفس الكتابي يلالق في غير الحي دي بسموها مناعه قطير او غير ديز قطيع قطيه في الطعام اذا دام الميكروب ما قدرش يهاجم المناعه اللي فيها الا ديستروكيشن ديستروكيشن ديستروكيشن ده هو مرض الحقيقي بينتشر بينتشر مرض بتاع التسيون لانه بيدنش احمد في الاستريج دي دي دي تكوني سلامه ادي الباكت انكشن ده ده اصلا شغال صح لا يبقى جدا انه كده ولا هيحصل كده طيب كانوا يعني بتقول دي بشكل بتاخد التثبيت نفسه بتاخد كل اللي في الشاشه بقى في ما دام انه اللي بينتج بيسرع في يد مناعيات ضد ضده دي ذاتي في المجيش يعني اقترب عرضه في جو حار ولا سوء ليه يحصلوا ليه اوضعين مجموعة ايه يحصلوا ليه اقترب المجيش في المجيش لكن في المجيش اكيد لو اتعرضت على ممكن جهة وصلوا ليه او ديك نيشن بالتالي ببنعوا للشخص على المجيش وهم اصلاح ديك نيشن بذلك داليا وشخص لا مستقنش في ايدي المجيش لازم اتطبط بالسبيل فاكسين دائما ايه اللي عندنا اتنين عندنا في البيوتوشات في صغيره اسمها انترفيرس لو شخص عنده ايتو فايروس يبقى واحد من العيله عامل جثه وراس ايه لما الشخص ده التكسين بتاع التين ده هيلاقي كمان في الدم مشكله في الايتو فايروس التكسين كبيره قوي كده التكسين عادي كانه في العشه يبقى الشخص او الطفل ده ما اكتشف التكسين دعوت praying, bapt press will follow foundation فان سنوات بذلك يطرفين تول كفياس ذوrando فى الاسمه يأقضي أنت على الكذنية escuchраж pra where shall be تلقص agroacher هنا Ab Zofrac أخذ них تمر مع الله مرحب ان اسنانين واحد نفسво بدل إذن يتبايت الت расскاء اكثر يدعو بالجهد receivers حان forgot thesin لكن الوارس have Просто والثين two different يدعو Graph one وإيه قابل إيه قابل مشكلة المشاكل التالي منها في حباسك كل شوية تغيرت من الزينات ببعضة ساتنة لكن تصلتها جدا في الوساطية حمالة مبعض بصغيرة اسمها في يعني وجود قيرس إخالية يبنع تفرشي ببعضة إخاليين فأنا هذا أما الميليشن الثالثة اللي بتتويني إن دائماً بنيت الليبي بأكدوين التاكسيس وإحنا قابل يعني ليه أنه ممكن التاكسيين ببعض كلامه ينادر أو مصاد تبقى بالعمل اللي فيدي فيه باكسين اللي يكون مليون اللي بيشت وانتا مش عاده يوم يحسب بصف فاكسينيشن هم بوليواناكس يعني كل يوم يتستمر باكسين مش تبارس الحياة انت يحسب بالنسبة خمسة بالنسبة ليول من كل مليون مصدفة كانوا يطعامه يوم تبقى الخمسة يستمر بطوليو باكس باكس باكس باكس في طبيعي لا يعني واحدة باكس باكس الانديكيشن بتاعه السجينه ممكن يظهر تعيينات انشط بيعمل كلور في الشمس الصعبه ها ده اللي بيحصل سعر الوجع البرنامج ده ناشر الى التيمين لكن لكن الانديكيشن الشيء الاصغر التيمين الضعيف يصبح عكسنا نات ميوتيشن يعني لو صلو ميوتيشن نعم صلو ميوتيشن نعم صلو ميوتيشن نعم صلو ميوتيشن لكن كانت سيبت على بناس مستيئة اي حاجه تقول تسالني في اي استفسار اي سؤال حاجه ثانيه حاجه لو انت تمام كان يعني ده التكييف دي بقى يبقى الصوت ده سيك ده بيؤثر في اي باثر على حراره الجو يعني التكييف ده بيعمل ميديس ده يؤثر على يعني ايه ايه تنتج ده يشوف التلاعه اجى بيتوسع عن عارف اووسع التلاعه انا هحط في معلوماته في الصفحه التلاعه لازم اتاكد دائما كنت ايه ان قلت شيء يبقى الرئيس في صوره اسماء وتفاصيل يعني افضل في خليه النسيج ده هو غير الستدام للعيله زي في فيروس عاد بيعمل نفس الدور ده ده لازم في فيكسين اللي في الليجن بتاع العدى عليه بقى انفيرت صغير مش مش هيك يبقى كده ان صغريه الطيوره خلى الفيروس ما يديش مناعه ضد اللي بصدق التعدي من شخص لثاني صغير جدا بالنسبه اما دي الحاجه التالته ان الفيروس, الفيروس الليجن بيقلق عليه من انه يحصل له تاثير ايمينالز غير الكل بدل ما كان داخل يمنع الفيروس هو شخصيا يعمل في الجو ماذا؟ نعم مستمع السورة تقسين عمل كارب بس عمل كثيرة بس إنه مدخلش بكي بشريسة لكن يتبلع عمل في الخير لو كنت في شرائز ومسل سنة فلكن مرتبوها ميزة بالسجين بسرطة ممتلك الدم يخيب عليك إنتم من يتبارس ميلك ببنحك ده ممكن تاخد في كوردي 2000 في 4000 حاجه ده بؤنس قوه عشان ممكنهاته في مرض السرطان ده هل التغيرات بتاع الفيروس بتاعه الخليه يمنع الخليه انها تصاب باي سرطان الطريقه دي في اسم مشهوره الفيروس ده يبقى الوقت اللي بيمنع بيه التنس مش هيخش الكره هيعدي مع الجسم كانت جوه ثلاثه انا يعني دلوقتي الاكتيفيشن ده انا احط في في فورن ايه او بعد ما مدين هيقعد يفكين انا مش عايزوا ينكتيفين قبل ما يجي لكن بعد ما مدين يفكوا هتاخدوا كتياس كبير وشويه منه هيينكتيفوا هادي فرصه شويه يوم يصرفوا شخص شخصا في اللي بيوميا بيوميا فادي فادي بيوميا بيوميا. لكن انا بالأول بكولة تحسن من الهاتف كما تفعلنا فأنا عادي أولا في الماء من حد يجب فأنا يجب ان يكون مكتب ويقول لها الجو برح ويقول لها جمع يجب ان يكون يكبينك فشبايا حنجحوا في رموحها باسم ويقول لك ايه؟ بيه بطر شبايا يجب ان يكون يكبينك في شبايا لتاني لكن اولا بالأول الكمال الذي لها لها لها لها لها لها لك سنعني الهاتف أنا في قدسة فلتة الشارع ايه كدف وصلنا للكابتر 5 نعم يا ساره هو اسمه في 14 يعني حتى حتى يعني ايه التعديل ده يعتبر غريب يعني او ده بنرفع عن الفرن بس الياسمين الكوليكو ده في حاجه سواقه برده بالعكس لو انا ايه لو انا عندي بتر طعمه عند سن ال 4 6 لسه انا مستني 18 شهر عشان ادور على دكتور على ضرس مش حتى او حاجه ايوه تمام بالعكس هو الأسجاري في واحدة من جيبات بـ 2046 ما نتعيش فالحملات دي تتعوّض أي دروس تكون تشك بالسؤال المتكشورة مردين أنا خاتت صابير خابت من الفيروس اللي بيعمل داكت يوميشن إحنا في مصر مع عشرين قرص السيد هاتي يبني إشياء دي باسي يبني هاتي يبني دوني عنه عرض المجور يعني دي اللي هو التريس والمايك بيقوله واللي هو بقى احنا بنتكلم اصلا عن الحالي بس الربع الربع اللي هو ال بي سي ومات اسكور اللي هو كده او الربع في دي بكل الربع ده يعني لما لاقي انت يبقى اقول الكيل بنفسيه لو حد بيقول لك يا مدير الموضوع مش ولا حاجه يبقى الكيل بنفسيه معاه اي مشاكل في البدات والثناء فلما تيجي تسير تستعمله بنفسه وهو ده الوجهة البرزن فيدي بديه مرحبوظة كانت الأمهات ثمان ما بيتعطوش أولادهم عشان يقول لك كانت فينا السنة من الطبعي قال لك يا أولاد يا جماعة الاطلاع من الآن تمنعه عند الضعر ساعتين من الأدى بعد الطبعي ليه قالت عشان فيه البرزن البرزن تجي لي تلاقيها في كده في دكتور اي جي اللي هي راقب على اساس كل عشان كده احنا بنقول يا جماعه ده كان شارع فاضيه الست طلعت هناك دكتور البوليس طلعوا عليها وبعد كده طول الوقت مفيش مشكله هي السكرتري اي جي اللي هيطلع برا السكليشن ده كل حاجه جاي ده حتى صغير واحنا الروكس ميكس ميكس يعني مصرية. مصرية. يعني الكاتاليزه اللي اسمه يعني فيروسات او بوسيوس فالبورتكس والفيروسس يعني العائله الاساسيه او المصريه اللي بتحب تعمل ريبلكيت على الدي او اس بلازما الحمض النووي عشان كده هتلاقي انكم فيها ان في وسطها نوعا 3 ال A وال B وال C اسمها اورتو دي سو باي مسؤوليه الدراسه جسمها ابتدائيه ده مسؤوليه عن يوتا سين لوسيل برضو دي سو باي بس العيله اللي بتسبب يوتا في البرين والحته دي المسؤوليه دي والوراثيه الاصليه او الاساسيه هي الوسط المتامل ما البارا بين سو باي عن الكاوت او الشبيه العيله الشبيهه برضو اللي بتسبب يوتاسيه بتعديل السيراتريتيك دي تايم الاربع بايروسات الغارانيت ويزا فايروس لكن ناقص فايروس وسبيراتوري سينسيتيا فايروس ايه اللي بيفرق بينهم الفرق بينهم الانفرس العيله اي هناك اول غلط سايز الغارانيت ويزو اصغر حجما مش ده في الاقطار الغارانيت ويزو اصغر حجما في استولا والغشاء الاورثو ويزو بيقدروا يتجيه يعملوا التراستريشن بتاعه بيه ازاي ديس كده جميل دي بصوا وبالتالي باركس يبقى فيه 9 و10 لفورمكس عندهم نيجاتيف سيلز سيلز سينجرات ار اكسجينو الباركس مضطر نيجاتيف سيلز وادي نيجي نورم لكن ناقص كريدو والجينو بيدعم سيلز ده يخلي يحصل ريكشن ريكشن تيكس استار ابليكيشن فان ريسورت او انهريديتش تشينج بيعلى سيكونس او فيري كون بما ان انت عنده التشينج انهريديتش تشينج او انديشن مختلفه طبعا لان انا في بارامكس مفيش فيها اسورتمنت والثاني الانديشن هي ذا فيرز او التشينج ده لا سواء غير بين اورتو والبارامكس فايروس جميل بعد كده هيبدا الباراجرافات اللي تحت بتاعه الجدول انا ارى ان التاليت لانه يتكرر دي يعني كده يا فضل لا يتكرر في الاستراكشر بعد كده مش تحت الجدول على طول ممكن تبدا تتكلم على الاسترون ذاك ليه بيقول لي ده بنت الفكر الاستراتيجي بيعمل اكبر دور في الباكجشن على عيني وراسي وثلاث انواع دي بي او سي نوع نقصد <تصفيق> مندد R-N-E-H ما هو ميجا دستانيجل ستراني إسترى لو أنه محبوب للنفحة أو دائما بروتين طالع منه البرجيكشن تبقى إيما جتنين وإيورا بليديس مش كده ما هو نفسك أبقى التنسطرقشن هو تكرار يعني فالجراف ده متقرر تاني التنسطرقشن فهي يعني بيدي نسعيزين نوستطيع عليكم لكن تعالى بقى فيه النيبنميورشي والبطولجينيسي ستبقى التنسطرق دي النوع ده ثلاثه ايه وبي و سي نوع ايه ايه بالضروره ان في انفليكشن على النقطه دي اما النوع سي فهو المسطح ستيل طيب دي الثلاث انواع تقسمه ان كورنجتين يعني الثلاثه دي او بي او سي دي بيسكل تاو او تايميس الاكورنجتين اللي هنا دي ايه طيب ولا ديورام ديزيز ولا حاجه غيره عشان نتثبت على شكل استراكشر او على الناحيه اليمين ممكن تعال كده الاستراكشر بتاع ال كويس ان دولا بارت عباره عن ان دولا بارت شكله استري كده الانجل بتاعه مع وزن الليفت باي دير اي كان في بعض كده في مرض الفيروسات الكلمتين الساتنات ريز الاسبيريكال فيروس ازويروس 3 ليجكس طالع منها سبايك عباره عن غايك بروتين في منها غايك بروتين اسمها ايج ابيتينين وفي كده غايك بروتين اسمها ديورا ميجيز او اليوكرتينيجيز ديورا ميجيز دي ميك Despite the C was how it attached, yeah, the virus I attached in both cells and so it has A display. The spice D includes the nuclear text and the genome because in the U T. Check the G, it has the many assignments. the influence the A, would influence the B, it لكن الإنفلوانسة السيليكو سابعة بس طيب، والقورتين، اليوم القورتين في أهريكا وبرطة وشفاكبنا سنان الكبس إيكوزا إيجران إيمانا إهريكا فالكبس إيهنا إهريكا أقرب ويستفرون دهار في إليه؟ فيما الكبس الأحمر دوت مع الجنوم الأذر دوت الانتين يعينوا غيروا عرب اليوم بليوا كبس اليوم بليوا كبس يعني يبليه أسف والكبس اليوم بليه أسف معلوم دهار إليه؟ سينج ستراتس من ديجيتيف سيز سترات متفق ان هو سجمنتد 8 سجمنتس مع A و B بس و 7 بس مع ال C ادي الستراكشر خلاص عرفنا نرجع بقى للصفحه اللي كانت عندنا دي السبيشال تايمينج بتاع الانفلازر الانفلازر كانت نوعين في التشغيل التكنيكي الطول الديناميكي الطول الديناميكي اللي هو اللي بيجوز القيمه القديمه ولا حاجه تانيه دي اللي هو ده الطول الاحمر لديه يوكي المسيح يعني نقول من شوكي أن في إكس تركشف قاعدة يوكي المسيح وقد فلنقول الإنفروانسي ليه واللي ولسي وده سبب له مساء وترث أنواع بس يعني لو كان الإنفروانسي ببصر أكثر للإيمة في إيمة وليس كنت منه بعدد له طائر لأنه ينبغل من أن تقول بريشان بريك والمسيحان من الشوكي إذا الإنفروانسي ببصر أكثر للمحظة ونجي في كسين او مركز في المركب ذو ذو الاندو التوازن 5 سي اذا نص التيل لكن التوازن ايه ودي في اندر دو بريشا الاكواسي على تساوي عالي كويس ده انا راضي التوازن ايه الان التوازن ايه البريشه بتاعتها بتحصل او بتدفع اللي بتفس الواي هورن اللي هي في التينيره من الايس حتى نقطة قولنا إن شخصنا كان ميمة بثين 16 وكان ميمة بثين 9 وبنرخلهم واحدين تلاثة بعض ده اللي خليف تعرف ليه بيقول انتروانزا H1N1 و H1N1 إلى الأخرى هذا الزب لبن انتروانزا عندها ميمة بثين يقول ميمة بثين ديس يتركع تطريق بلاسين بايكس خلصة بايكس أتوردي من H و N أنجز النهاردة لهم 16 H أنجز 9 N أنجز برغم ان اصلا عندي المعادله اتش الخط بقى التبادل والتوفي اتش 1L و اتش 1G في النقطه دي كده انا عندي الواي بريك اللي وصلت لاكس او سي الا ان هو بيحصل ايبيدينكس اللي هي ديفيريشن و بس لكن كل كبسه كده بتحصل مش ديفيريشن لكن مانع نتيجه سقوط يو صفر دي هي السؤال دي ليه في ظهور الوصف طيب بيتبعه بإمّة بان دينك بإمّة بيامين بإمّة بان صوتك في الظليون أو الأنمات ليه ظهور الوصف طيب بيتبع الكرة هذا ممكن تكلام عام على أي كائن لكن في الانتقراض ده مصرور طبراً لللاك أو absence or simply existing community في among the population against such new new new use of pyre الكلام بتبقى عندك بالنص اهو علل ليه السمور يؤول باي يؤول يؤول يتبع مبرد الفرغان زودي الاجابه يؤول سكسس وثلاثه اخر بريدجستنج دي ميليتيز اوبيريشن against such use of pyre الالكترون ده ايه مشهوره جدا في كائنات منها الباتين من الطيور ومن الغرس ومن الثلاثي أما الثلاثة في كمشورة أمامك نامت فقط لا تقصدش في الطيور نعم مش مرأة نامت يعني في المتقلية لا مش مرأة حتى أخبر خيبك شعب أخبر خيبك ولا لا عميل. لا تقبل ما هي بيسك ليه بي. علم عمياتي اليهار الظهر كان الجديد مش لازم المتقلس فايروس جديد اكيد يا ديدا ليه ممكن عندها الاستعراض انها تعمل بانديميكنا كلنا مش عارفه عشان مفيش بينا ولا واحد عنده الريبليت كده بالظبط مانيش الاجابه تقدر الاجابه دي في ان الريبليت سوتش ان يوصل طيب يعني النظام ده ايه بقول لكم بتحسب في الطيور والخنافس والقرص والبانين لكن الفيروس ده بيتحسب في دبابات فقط يعني سوتش بيه الطيور مش كده ان يبقى بند ضروري ما فيش انترول خالص وما فيش ايه قرص دينه सॉफ्ट ال بي بي سبلايس لحد ما المركب الاولى متحدا قبل الصرف يعني ديجا كونكشن كده كويس تعال بقى للسؤال بيجي في فكول بي طبعا السنه دي بتاخدوا ثاني يعني السنه دي موسم بتاع ده هو قيمه علق الاسئله المصري معانا الاسئله الوارد مش عارف ايه دايما دايما بنقول اسئله دايما خط زاويه ثابته الاسئله المصري تقدر ترسمها طول عشان البنات الاسئله بتاخد 62 ده كده لما تيجي تاخد الاسئله المؤثر بتاخد 62 واجه الاسئله الوارد لو وصلنا يعني ايه شين ري اسورتمنت جينيتيك ري اسورتمنت يعني جين شين في الجرثوم اصلا معناها ان الخلايا اللي بتدفع عليها من شويه عندنا الفيروسات يا قريش بتتبع قانون ان هو تحتل بعض يبقى هو الالبرتير يعني الكور فايروس هو خليه يمنع انقسام الخليه دي ومحصل باي يعني قلنا ان القانون ده اسمه انت ديفكتد فايروسز هذا الديفكتد فيروس لازم يفضل لازم تخش الخليه دي عشان تعملش مونت بحق ان الخلوانزة في فيروس بأنه يستخدمون نفس الهندرس في دول الخلايا فهم من انتصاد الهندوح ونفس الهندرس بل هو نفس الخلية لكن دومه يفراد الخلوانزة صفلايبس الكلام نواتي احصر فيه خلوة ممكن او في الانيمس لان امدر الزبار الممكن يبتمع خوة اخر من صفلايب حد الانيمس يكونه خلاصية وحالة انتوانزة الخلوان بيكونه خلق قطر الحديد قطر الحديد وكالسين من الأنمس هم أكثر كورس البواس من تفع اليوم من صغير بريئة السورك عنشو في عنديه بريئة السورك لو دائم ترادسة صغير بواسك يلسك ثمانية بزوع ومعبولين بالطحفة له لو دائم أغسى الصغير سيجنة اختاره على الطارق النامع أمام الأجرة لكي يكونون سلطايفس يمتابون ليه ايه؟ في الرانده ايه؟ في الرانده ايه؟ لو صدفهم تطوروا من داخل نفس الرصف من داخل نفس الرصف فاختاها الانفكيشن بتاعتهم في زيون حصلوا الانفكيشن هنا وهنا الآن ما بيحصل أسن لذنبيع وعالده ممكن يتبع نيو بايكس ما هو واحد سطر واحد لتعب المصلية بس حصل انه واحد او اتنين مش تدور يعني تبع او الانيما سترين الواحد سترين او الانيما سترين او الانيما سترين الاختشوى سترين من الانيما سترين بس تعالي نيو سطر لذلك نيو سطر يتقدر تشينج الاحضر ان هو الضغط ده كان بعبانياكين اهو كان عنده هنا في الحيط معايره اليورا في الجسم عايه طب مؤخر دين هو الضغط ده هو كان عنده دور اديني دي دي ده مثلا كان اتش 1 ان لا كان فيه كان عنده اتش 1 ان من ادم عوض مكان الاستريس بتاعه عنده اتش 1 لما تطابقت عشره النيوكليوتيدات خلي معظم التسلسل تبقى احمر كده خلي الجيومون تايب حصل السيت عشان السيكونس ان الاجل خلت الجيومون تايب ده يبقى عنده الاتش واي النوت فاحنا الجيومون تايب بيحصل بين الناس وعنده الاضطراب اكس لاين تايب لان حسب اصابه ديستروفي كانت ده مع داخل التنزيل اللي هو المتوازي ساقيت مع سوايل الكوانزا دي ساقيت والاثنين حصل بينهم التشيج طلعوا لنا ساقيت يحمل اضطر الالانسين سموه اتش 1 ان بقى وكذلك ان الكوانزا دي يبقى اول بيوتسين اللي هو المصحح بتاعه يا اما البياض دي ظهور الالانسين يبقى وكيكو من وسط الانواج بتخاف من الخنزير اللي بيتمع فيها دفرا سبتايبس من وسط الجيور بتخاف من الوضع مش كده فالخنزير تم بي اجتماع دفرا سبتايبس اكتبعو مش بس في الخنزير فهو لفس الخلايا اكتبو ده انسكشن الوسط الغرير بيتم تطبيع فعندما اكتبعو في الخلايا واحدة اكتبو في الجيش بتاعو حصل شيء ديكو شيء جيدي. وده اللي يستطيعونه ايه السربي ده اللي عيو سبطايف يجمع مين او السباطة يجمع بالسفة النيومان طايف لكن اخذ سباط جليلة من السفان طايف النيو سبطايف ده اصدق عنه ايه شوان و ايه نوا البلدين كان عمروهما بيوصار و ميلياس عام بيشوان و ايه نوا يبقى القيب المجاعدة بالنيستاني و اعطبا يو طايف يعني مش على البوست الفيروسي اللي شرط عنده ثاني فيروس انفلونزا اتش 1 و1 اعتباره هو طايب بقى اتوقع منه ايه اتوقع انه باندميك يا استاذه في اتوقع منه باندميك ليه اشتاء سيتولوجيك اللي هو كل اللي قلنا لك قلت عايز عايز انديميك لا كوز دي اكزستينج معيده بونيسر فايف ليه؟ عشان كان في شويه ان وان كانت موفيله قبل كده وكل اللي خلى دايره بتاعه النسر فايف بالنسبه ال ال بالنسبه للبروتين يعني الفعل اللي بيقوم بالتاير بيعمل اتش ان وده بالنسبه للال ما عنديش بينز الاظهر يبقى الفايروس ده هياخد كلته انه يعمل باندج في استشير اي اصور طب يعمل بنز استوف نعم يعمل بنز بنزوماتي بس هو لو قدر قررت كل على بروسيسور ما يحسن ما يعمل ده بعده بعده واحده طلع سبلاي قص للكومبليشن يعني طلع من الطريق انا ما عنديش له منعا يعمل لك بانجلك وبداكين لو في كرسه اخرى طلع سبلاي جديد يعني مش معندهمش اليوزر ده يعمل بانجلك تمام قال لي انت جيني صابط معيا يا طارق بس نبيل الهي للمهيسة بس الجردهم يتطابلوا دوه غصة الهيو اللي ممكن يتطابلوا دوه غصة ممواجد يور لكن الهيو اللي هو ممت نعم الهيو اللي لو تطابلوا دوه نظر غصة يحسبنوا بأسر بس ده زهيروا في الهيو لكن المصد قمر عشان كي لا تتطابلوا يحسبنوا بيسا طائلس لكن مفيش فهم معمودي بس كي يوردت بس كي يورد ليحسبيني بيول و لا يانعليه ممكن يضع ليوه طايل و يصدق إذا بدأ أنجنك تشينش إذا ما تيجي نترس كادي أنجنك تشينش و ده سواء يجي على وطار السنينة للباكة و ديباعي تتكلم عن أنجنك تشينش من الوانزا بايرس الأجنك تشينش من الوانزا بايرس يشتابل معين أو وطار الديم يعني أنجنك شفت يادريب إذا ما تتعاش السواء في الطريقة دي اللي هو حكوم تجيبه طريق طوبيع فقارد بين الأجنك شفت ودريب لما طلعنا بره في مساله الاسطوانه طيب يبقى انت دي شفت حاجه فين اما ادت اداه مايلر فيديت معنى كلمه شفت حاجه دي ممكن تصادم في ده تصادم لكن التريكس يبقى مايلر فيديت زي ما بقول لك كده شفت على اصطدام حاده ان انا الضربه دي هي الضربه بدل ما تكون بسيطه كبيره قوي واسماء شفت لك دي ممكن اجوال وكده حاضر حاجه بسيطه كده لأنه ليشوا بشيش لكن دانيا ماروهم بربيدت بشيش لأنه ليش شفت؟ بحسن أنتيجا لدينا السرطة للدواء أما الدريفت يكون نتيجا ببرييشة أو ببرييشة محطوبة بناخر البركراف أشبه إيه نحن؟ الشفت يوجد يحصل بين الإيسا بطائب سرطة فيهم لكن الدريفت ممكن يحصل في إي أو في إيسا بطائب تشير الى نفس الزمن ويوزر دياندو عن اليوز تايب مالوش ريليشن في الايه في البايراميد سبايس اللي كانت تقول او كانت ليها ايه في الانديميك انصابه يعني ده عايز شويه ان واي دير وحسن كده نتكلم عن الحالي سترين مالوش روش على طبق البيون الاسترين السابقه فبيطلع اليوزر تايب مع دوست الرش كاريشن شيب في ريشنا السابقه ومي قد يكون عنده إيه الإسفتاج الرابع الخامس ومي قد يكون عنده بانديمج لكن البرجيشن طالع عنده إيه؟ بالعليو سلطائب مجبس الرشكل أو رشكل بليد البرجيشن سلطائب يقول ما دوضعش بانديمج لكن ما دوضع إيه بديمج ليه؟ إيه لي منع عند البرجيشن هنبص كده ما تدعوه كلمة سلطائب البارس مطلوب عند التشارف الحميلي الناس اللي ما عندهمش الميون يعني الالاء عندها الميونتي بيقاوم الالاء الالاء ما عندهاش المناعه دي بتطلب ديناميكس اعمال ياخد حد يسيب حد ده بيسموه بريشر سيلكشن والميونتي بيتابع ده على الفايروس لما ينتشرش في دوره بين الناس ولا ده بيستريكت الناس اللي ما عندهاش دي ناجح يعني ده بيجي نتيجه للبرس ده آه دي ان فيريشن مع السيرين له علاقه على الجلد باللباء ايوه انت شايف دي بس ده تمام ادي خمس طرق من الاثاث اللي على الجلد ممكن انك انت تقارن بين الانفيشن والتاكيد ده طيب لما نليل الحلقي كلينيكال عايز مود الترانسفيشن والكوس ديز اوف ذا بروسيس ثاون الوانز فوانز اي بي مخش دي البولر ترانسكريشن نفس القصه زي الداينو فايروس كده البروتيب المؤشر بالترانسميشن اوف هان وصل اورجانيزم اوف هان بتاعه على تنين سيرفز او هان تو هان الى المورس او العين او الماوس بحيث ان الباسيز لازم دري يعني الانتيكيشن ايه السريعه من الاعراض والدي بتاع الشيرنج بتاع الفيروس ام ال والفيروس ياخد لي مورمنتس عشان يشتغل ويخش في حالات الداينوسري بارس اسم الديسيس موتو في راسمش لكن الديبين زي ما اتبعنا من انتوانسا الديباية المهمة تدوري احترية أسورتمنت والباقي من شفك وتريد ثم البريفنشن أعطو بريفنش في انتوانسا من جميع المشكلات اكتر بينها انتو اللي هو اتكلم عن تدين الاسورتمنت او انتوانسا من انتوانسا من انتوانسا The impact in the vaccine is not a good أكثر أكثر في البكسين بكشن يعني طائمة والسيد هذا المفروض يتكلم عنه شوية أكثر منا كان طبعاً عن وجود الـ الـ ده دعا من الصعوبة أن أنا أعمل سنج الـ الـ <تصفيق> ديبران دعا من الصعوبة أن أنا أعمل الفكسين أكثر سنج الفكسين يلدي بقاء عن طبيعة المثولين عشان نسيقى يشيط أن يحصل الـ أنا لكل ما أعمل فاكسين تكفاجئت في دوسة الطائف سابعة من يوم من الضغط كل شوائية نعادل في فاكسين بتاعي وبعدين حتى بعد ما بيجع في عمل فاكسين أضل الإنفروانزة حصل وضنة معاهدة بنا إنها مش هتكابت من نفسها للبهر وعمل في فاكسين يابدو ناجح ضد دل الإستاني المربوط حقيقة لا، استانيش ديونيكي حاكدت أشوف لأساك ثاني الإنفروانزة بتعمل سوبرسبيشة إنشكشن ثاني إن أنا نصدت الفاكسين بول إنش في <تصفيق> البروتيجي السوبر في الشرير اذا وجود السلكتيفيتي مش حاجة ليها رول في بروتكشن الا لو حصل زي ما اتفقنا كدهوت حصل الكلاس سوبشن هي الروبريك هنا كبير لذلك عملنا فاكسين وفي طاقه العمل التكسيني والتكسين يبقى ايه ان لو انكتيفيتد او كيلد فيكسين ده يشمل دفرز سبرايز او سيروتايبس يدي لي بي ان 3 بكل النص سبتايب بتاع ال B والنص سبتايب بتاع ال A وحطهم مع بعض في تقسيم واحد بالظبط سبتايب بيقول لي دال في تباديل وتوافيق يعني ماذا يحدث لو ان السبتايب الشرير بتاع الانيميك ظهر مقابل مع السبتايب الشرير بتاع حلمه الجو اليسوي او جوه الذره حصل تشينج مين السبتايب المتوقع هيساوي لا تصنع صطاير جديد وهي تضيف احتياطي في هدف التكسير ويدو اند ريماركتيشن طبعا ممكن في صيغه ان هو جيت المستعمله في الاكسبكتيشن بتاعه ال15 موقفه للصطاير الجديد يطلع بالبريشه الجديده باجي جديد ف عشان كده دي مشكله في عمل التكسير دي ضروري واجي يعتم هيدنج في الفروانتاج الجديد تتاخد باي انترا ديش سري ناقصا التجاره بس دي حاجه مهمه عشان اصل لما تدي لي التكسين للبرد الثالث يبقى انت سوبر ايش صحيح هيجي بين المناعه الحقيقيه فانه تديلك مناعه لو كانت مكان دولين في الولده لكن هيفرق انك هتبقى شورت بس اللي هنا وههدي الضغط لان هو بيقوي او ينفع على اليوستري انت عندك مناعه ضد السري وديت استخدام السري المختلف علشان برضو قضيه ال ال انجلكسين اللي نقص فيوجد بروبلم اريا في الانزيمات اكسيداز الحل دلوقتي يعتمد على الكينوبروكس بييدوا ايه بيدوا يا اما دركس تمنع الانكودكس تعمل انكودكس يعني تمنع انزيمات يعمل الانكود الانزيمات اللي بتخش جوه الخليه بيقلع الدور عشان يبدا ال بيذو براكسي السبرايس التثيب وتمنع الانزيم اميدازين وريمايدازين تسدد حتت الاجلست للوازه اي ماينس 1 صراحه معني دلوقتي اليورا جي اس ان هيبيتو الاجلست بوست للوازه اي او اي زي السب بتاعنا اللي هو تاميسولوسب التثبيه والتاو في والجالبي في دول ايضا استخدموا في البريستينج بتاعه اللوازه مش بس البريستينج بتتريك اللي بيرجع تلاقي ان نفس البيريدينات نفس الفانيل اثيرات المتكرره لكن في سنه في طريقه انو نيوكليوس امينيتينج ريكشن اللي بتوصفها الميكانيكيه هو الاليهات الخطوه بتعملها عشان تديس الديكريتوس فايروس عمل الديكليشن نورفاليه او عمل البوليكاس بتاعه قام الناس يسقع على البيريد وياخد هيك وبعدين يقطع هيك كانت الدروب ده يورا مينيز للصائب داع و لو انا تكت يورا مينيز للهيبتر انا بقوم من قريبها و بقوم عنه يحصل ضرق فيقول الفيروس يجب ان يحفوشه لان يورا مينيز للهيبتر فيمنع ضرق فيمنع اكشا بتاع يورا مينيز للصائب بتاع الفيروس لما انت ديه يستبدو بيسين كوري و يمنع الخانطور الفيروس ذات اليه لعطور عشان يمنع مات لا. مات لا د دي تيشن في تغيير في التعبير الجيني في السيكونس بتاع ليه في البروتين انزايم اللي مشتغلش على الطاير طاقه البروتين استنادي الضغط السيكر المايك سيكونس بتاعها بتسرع عند الاضطراب وعندها فاي كده ده هيبقى فيروجين سيكس هل منيره منين من ايدز للاتاشمنت ولا للبدر دور البنزد في الصوره مش بالاتش والله إذا ودده بديك في سنة حدث ما انت شخص لا حد يعرفك مهجيه سنة حاجة يأبو أبري من يجيك لكن إذا وددت أبري من يجيك يبنع عن البيرس يعرف تقرش من الأول إنه وطف سنة جمهورة الميزة للبيور لكن إذا أفضل ونعيش على الثامن كل واحد مشان مجراش الناس لأنه نجيك علاقة بعد ما كنت خلصة لأنه مستمع لأنه مهجيه لأنه مهجيه لأنه إذا أفضل حاجة عادة لكي علشان كده اصله بيشتغل من 9 ل 23 حتى لو عايز تبقى ريكشن تعملها تكفيش او بتاع مستمر كلام كتير في الاجره ولا انا ما اعرفش يعني هو سيكشن على ال بس بس the government recommend that the parties should engage in constructive dialogue and negotiation to find a solution to the conflict.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 البراج وانزا فيروس من عين البراج ميكسي مو فيروس له أربع عن واع وان الوثي وثيين وثيين وثيين بإنفكت بنفس نول بالدروب لتنفكشن بإنفكشن دين بيرشور بإنفكشن دين لست ديابة يعني الأبر إصبارات الإنفكشن زي مثلا من كومل كورت برضو لكنه ممكن يعمل البراج الإنفكشن في أطوال الصبار أفتر حاجة بيعملها في أطوال الصبار يعني باسمونيك لا ليش يكون رقيالي اسمها كلومس ديت مره سواء كان ينسيك بس اللي بيعمل الفرو او الريش والتثبيت بتاع الفيروس هو مين كانك بتاع تخيل انك مش تذكر ان الحيله دي فيها 5 5 بايروس يعني كده ان الفيروسات دول الفيروس اللي بيعمل الفرو او بيستخدم الريش بتاع الفيروس طب واحنا في مصر مصر الفيروسات دي ماجي عندنا هنا وبتحصل كتير يعني, brought, يعني من في اكسبرس بارز well. ان ذا جود اكسبرس بارز يعني سيل البوارد الى التامين يا صغار دول في المايك وسيبوا لي دواء مرقاه البرجيتش بتقولها في المضار ممكن تعمل برز مستير اا المذرليز بارت عنده سينجل ستوتايب مان ذا اولد ستوتايب غيرز بيتا في المايدروبيك اي غيرز في السولادري كده المايدروبيك معايا بنوصل لتركيز معين يعني الضغط الارضي بيزيد في المشكل في السولادري من بوسه في ادريم الليفالكس بنجرينا دي في البوت انها تبقى تقاضي السري بيعمل صغيرين يا سنه من التقاضي السري يروح للسليبه الاساس اللي بنحنا له كل الضغط ده ممكن يوصل باكتياز لما حد بيشتغل جيمر رئيسي بيحصل في كفرس او ديستس بيعمله اونلاين او لاينس وبالتالي بيتم في الديتال ستريتي خصوصا في كبار في الحاله ارس او مثلا انيتشيز بيعمل انلاين او ايدو اديز بتبقى في البوزبلتا اا البريفنشن تي بي بيرسي بيبقى في ويدت يا اما التاي شنج لوحده يا اما تاثر في الترتيب في فيسور شويه للاتور تحم هنا ار هؤلاء باتخذ جرعينيز جرع عند خلصات الشرق و جرع عند سكون إيج لدي ما يتعلق المقص أو الميز أما بالروفيلة هنزوي جرع تمام اللي هو البيئ ماركة اللي تستيق بتعادل البنات السؤال نعم تستيق بتين جيرشن انترا برسطة جيرشن تمام بتين جيرشن يوقفن لدائما انترا برسطة سيليكان حتى تستيق باتخذ انترا برسطة اللي هو كده سطوخ الناس بس اللي ونسير دايف ده بين عنده سينجل سينو تايب فوري ديز ديز ان اوردر اوف هاي بلاي دي يا دي ان لأن يجوش البلد من أيام و بالأرض و فلا سليمش معه من معظمات يطبق البلد الرسول هو فيه بأس إولاد دين الدربي و الرسول؟ نعم نعم، نعم، و حنا أجل البدد تلك الترميعات إن شاء الله في الأنهاردة الأخرى أنت فالسوية بدون لكن الدين الثلاثة و بعدها أنت فالسوية الأخرى و بعدها أخرى أنت فالسوية أنت فالسوية الثلاثة و أفضل الزائف في الزائف هنعرف البدد بين اليروسول و الرسول و الدربي ممكن حكم ميزابة ميزابة ال... تحصل في ظروف من المستهل القاهره ااا حجم دور المسافه الضغطه مسافه ال امثله الانفشن بتحصل في درجه بتحصل في الجسور دي كانت قاعده من قبل ااا الدورك مبدئيا هي دورك ثقيله كبيره في الحجم نفس النيترو اكثر لا تحمل لمستراتها او جزيئات بعيده في الهواء ايه دي ديسيز بالبروبلك عندما تكون المسافه بين المريض وبين الشخص اللي هيعمله ديسيز هتف قد 3 في بس يعني اقل من متر تقريبا لازم ييرسل في الطول اقل حجم في الطول البروبلك اقل من 5 متر في السايز اقل في الحجم انك تحمل كده وارد في المستشفيات تعيله في مسافات كبيره البروبلك يوز لما يكون مباشر طيب خافه من المريض لكن التيروسور بيكون بعد احفارها درايس بيعملها اضطراب في الهواء من اشهر امثله التيروسور مثلا عظم مصر دلوقتي لكن من اشهر امثله التيروسور تي <تصفيق> بي تي <تصفيق> <تصفيق> بيع بعض العظام اللي مش هتتكل في زي <تصفيق> <كالبالدورسلة. كالسطورس تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دي تي بي بلوسيلا يبقى الاستور بتاع الاندر حاجات الغنه نتيجه انك مثلا على الاقل بيستخدم في حظر الايه الزبونه اللي بتكريت التيروسور ادي الاصل دروح لده فإذا نعمل في الرسول يمكن في التشارة أو التطالة فأناك فارك بين كلمة دروحة بين كلمة دروحة و بين كلمة دروحة لقد أكتبت أن نسمعها بوقع يا شباب إذا يفعي الميزل لفضل في الرسول الميزل نفس الكلسة عيبوش ما يفضل في الرسول يمتبعي في السبرة اللي بالقول يعني الطيريدين ومن الطيريدين راح يؤدي الى اطلاق الاوهايكين واليو اس امبرين لان التضرر الثلاث راح المرحله الاولى في هيدروما الستيج تكون في مرحله فيها اعراض عامه يعني شويه كده الاعراض المصاحبه للخوفه ثم بعديها للطيريدين في المرحله ال2 وكمان يزيد في سيتي واليو اس امبرين يعني تعتمد على مستوى اليو اس امبرين ده في الريتيشن بتاع العين لا في ضغط ما فيس ايزي عشان الريتيشن في الاستراكشر بتاعه فاكيد ارسل الكونتور الجابيتي اسمه جابيت ستور خصوصا ان هيد التروبشن بتاع داش الاجابه زي ما اتفقنا بالترانس والانستابل بريترالي ااا نفس القصه طبعا التشخيص بتاع الميز بيكون مشييتك ال العلاج بتاع ديز مفيش سبيسيفيك الالفا ري بيدي اندي ان لوج عشان نطلع السكندري كلاسيكيشن للنوت السكندري كلاسيكيشن ممكن يدي نيم اند دوليا او ان هو مين راقي المناسب من القدر لكن ده ممكن ديبريفنت ديز ده وده توفسين للنيتوميتس يا اما بالسالانول يا اما بالبوليس مع النوت سوريلا دي ان ان ار بيتاخد في نفس السكيدو قرعه 15 قرعه ايه الجديد ليه بنعطى رايد ثونج او ريد راسري وشوارع عليا ليه بنعطى رايد ثونج او ريد راسري عشان, عشان, عشان بيدي بيدي في سمبل رايد وعشان في مرحله طيريه تجعل الاي ام او الاي سي يتصرف بيه بشكل ايه اللي هي بيسيت فيروس لو واحد فين بيعمل اللي بيعمل دول اسفرايتيك انفكشن واللي برضه بيحصل بنفس المود سيستيمات برولس وبعد الانفيكشن بيدو بيشوفي بشكل بيعمل اذا كانت الطاريه من صمون بول هنا في الصغير نقص اللي بيعمل دول اسفرايتيك انفكشن خاصه بالدميه نظرا لاهميته بالعادين يشخصه بيتشخص بانها بتتحس هايتاج في اسفرايتيك ستيج لاؤ انت بعقد خاص و عقد خاص اسكريما بايه لكن نقول خاص تم عند الاخ انا اشتريت نعمه و ثانيا على بوليتس زي كده على ناس اكثر خاص انا دلوقتي عايز في هذا الشكل المؤنس و خاص هو عايز كده مش مستني معنا عائله واحده من زي ما لو في الارض الارض بتاعتها هنا طبيبي اه وجدت من من الصميه تصرف على كان شديد انا عايز تصاعد دكتور سيطاع مايو جيرنز نيزيد هذا بروفيل ال السؤال اللي في الورع في بعنس mention the ghost of organism and the mold of transmission of james and esens كلكم تقولوا روبلا بيروس صح مولا بيروس تقولوا روبلا بيروس صحيح مولا بيروس تقولوا روبلا بيروس صحيح مولا بيروس صحيح كلكم تنسوا روبلا بيروس روبلا بيروس ينتقل بالدروبلا بين الأفراد وبعدهم نشيء عادي معروف تشوور لكن هو نظر مضوط راسميشان ديها من حالة قصة إبعال الهزاة لأن تنتجت راسمتها عشان يعمل فانسينتر روبيلا سينتر بعد المتاثمة وإنه فيروس كتامي بجينة سروبي وفيروس من عين بستوكا بريدي وإنه عرضه سينجل سينو خيب وإنه معظم الحالة الثانية سينجل سينجل وإنه قاري نجميله سينجل سينجل سينجل سينجل بالكلام العامل اللي بحفته بس فما يعني أصلي دي الكلام يتمناش هنروح للب كمان تسألون ينسل بورد الفيروس ينطل في الدرو عندنا نفس البسط الفيروس يرميكيت من إسبراتري من بوسك أي وعلى دريني من إستنوس من عشرة السيدي يعمل بايرينيا ويبدأ الأعراض تبدأ من فيفر سكيل ريش يبدأ في ميس تعكس لها ميس ميس انسي جبنة في التراث ويقف في الورد فهي بدأ فره وينسي لتحقيه ويبدأ في ميس ويبدأ نهيل ينتهي كده يكتشف السن ده وتتسببها في اذيته تماما وستريشن وينتهي السن كله على بعضه ويديك 3 دي بسبب ده 3 دي مسي يفرق عن الكتل العاديه ومعاه 12 بتكون سيرفايبل او سلوينت ريدوركتر او اكسبنسر ينزل الفك العربيه ده شرط ان هو يبدا يتحضر عندي تحضر الاينك حصبة العديقة عندها كوفيس بوص حصبة العماني ماتيشة حصبة العماني فيها ليه في روح للأرض من حصبة العديقة ماتيشة وهم تقديم تلك انتشارت حصبة من تريفرا للسندراس حصبة العماني من سندرا لتريفرا للحصبة العديدة دي فروح تلك اللي يعني مش عليكو بالروح كتير او في انتحان بيتم رتيبا اكاوة تغلطونزين تغلو بلا سندرور قول ان الرويلا من الامراض اللي ما بتسعدناش الا لو حصلت في واحده प्रेग्नेंट ديولينج ذا فيروس تراينج دي مش ساعده تقول المريض يصاب ليه ما اعرفش دي مرض كل اللي بيتريجستر في بارس بتاعت الام ل للاغراض اللي فيتاس ترانس بريزنتلي حد ليه وسالني كذا مره هو الفيروس ما انتشرش في الفيسه اصلا لا ناقص عملي. عملي. بس المصاريف اللي على بيت حمد اتصدر اقل فولو مفكر حتى اتفكر لو مستر بعد ما تليفوني اديني بدا يحسب لي فرانشايز والبيت بتاع البارخ اقل البارخ لما نروح لكيش لسه عندي فرانشايز ويعمل فيها دمج يقصد خالص جدا اقدر ارمي بالسهل لكن لو يخير ورقه تحصل دي فرانشايز خلاص وقتها مش هيبقى فيه مشكله اي فكره يعني فيست مستر عشان حاجتين دورك انك تقاول فايروس خلاص ده سيتري حاجه ثانيه ما هيخش يلاقي بي بي لسه اندر بروجكت ويفتح الاميشن لكن لو فايروس اصاب لجن سنين سجل لو اثرت بس فرص انطاله اقل قبل ما حتى هيلاقي ديفراشيد التيش مش هيعرف يعمل لها كونفيشن افضل ما له المهم ان لو اتكتب في داتا لسه احصل حاجه من ثلاثه يبقى اندر ايدرايد في 30 هي مقولش لك كونسييت الاضمحلال ده تتراوح بقى حد ورا حرج من ميندر بروديشن الى مايكرو جيمي الى لاينس ذكرت البروتينات او, أو ديرس حاجات كتيره دي اسمها جينتيك بروبلم اسيندر من هنا في في بقى التشخيص السريع وورا ابن حاله ولا كحيني كانت خدت الامتحان اللي جاي ان شاء الله يبقى فيه 10 قصص فيها كلينيكال كيسز دي واحده اكثر دمال يعني في اسئله اللي جت لها في اليكس باجيولوجي باروج مره بيقول لك ايه بروجن انت بتعرف ان القصه دي شيء حوالين حمل ودايس فرنسه ومايروس والمثل وبعدين يسالك عن الدايجنس بالدايجنوزس هدور عن الون على اي ال انستروجيتا او اي سي رايزنج بانكرياس ليفل وجودهم في البلوت ابص يبقى اللي شخصت سايت كتير او ترانزيت باروج يا اما اليولي <سؤال> مود نفسه شطط عنده ازاي ادور على اي ام جرث روفلا ليه بدور على اي ام صغير في جيت محطين اي جرث كروس اسيندا بقوله عند الدي او اي معناها مكونه نفسه يعني ازيد الفيروس اثناء حملك ازيد اند رايد رايتنج عشان ادجنز ستيت البريفينت ديت الروبلا بسين التي الاوبنيشن المصري بيزز از فور فور ام ار اتش برع عن سن 15 شهر برع عن سكول ايج لكن قلنا ان الاوبنيتي بتقعد من 10 ل 15 سنه فبعد السن ده بيتحول لي وين اطاعت الاميون نظام يعني السيستم بيعتمد على انه كان اللي بيقدر يوسف يدور على طبيب ومقدر يدور على ديه اللي في 3 قالت الاستين الفيروس قبل سيلز الثبات طب ولو كانت تساوي ايه يبقى قبل الحمل لازم استئذان الحمل ده انا شروط ليه الفيروس باكسين ليفنج فيكتد دي بروكسي ديسنت فاحنا هوست ريزنت يعني لحد النهارده ما بيسجلش حالات فأنت أخبر أن الفاكسيني لأديني وجد الفيروس عمل مشكلة لكن لا أهمل الأهمل أن تستنى ثلاثة شهورة عشان يكون الفيروس انتهى في الفيسر يبتحنه حتى جدت يدور بعد الولادة يعني بعد الولادة يكون تسيوشك الحسنية لكيشة يديني قدر الوصيبشن قدر المنع في الحاجة آه ندوس التدور كان برضو لايس نصار كرسولات فقدر يليس علي سبحانه طول جسمه طول جسمه طول جسمه طول جسمه 1.6 متر على الاقل بالمان اللي بيضغط او السلك لوش او كلاتش علشان الصوت في اليوكس الكريم بتاع دوره كامل دي وصان النمر سكن موندر تو المصري يعني راجع على كده الدوره كلها هتلاقي غرس لو تاخذه وتضغط عليه بالزر اللي انا اللي بيضغط او لسعتها طبعا مع فيتا داش قال في تاكيد ترانس ان الفيروس بيحب يثبط البيوتاسين برين وادي راس بالذات ده مش قادر يوصل في الدور عشان عنده دجريشن البيوتاسين برين بتاعه وعنده سليزن او تاخر ريفلكس عالي قوي برضه عشان دجريشن البيوتاسين برين بتاع المستنرات دي احنا الكلينيكال بقى مش دلوقتي حساس لكن الروتين اللي حصل ثاني واللي بيثر الاكثر على لكي تكون الخصائص الموجوده في سلسله من البروتينات كلا اللي هو البروتين ده موجود في البروتين ده ودي ال بي ال توصيل الراش الراش بيحصل بتظهر في السيز وينتشر الريفرنس في السسبس يعني الريفرنس اللي لما ينتشر عطله على ان شاء الله ايه عباره سبعه ضروره الراش عايش منه كلمه واحده المرض بتاعه في المريض الاول في الحث صارس هل هو هو التبريش صارس في المتطور او باي والمولس ترانسكريشن نفسه ده الرايمس اللي هو بروبليس او ادي تو هاد انفيكشن يعني الشخص المريض عمل البرتبريشن الهاند بتاعه بالعرض وانت اخدت نفس وقال ده عاده تغيير او عينه او روت قالوا السارس كيز يعني سادس يعني كيز اكلود في سلاتر سيلر ودي اكلود في سلاتر سيلر ندور عليها الاستثناءات اللي لا نمر وحاجه ثانيه بس بعد كده بيتكلم لنا ان هنا ثابت كورونا خالص احنا الكراون لايز عادي ده الاكبر صغير عنده بروكسشن البروكسشن اقوى او نهايتها واخد شكل الكراون شكل الثاني يبقى نظرا للكراول فيرس والتسلسل البروجكشن بس ادي السؤالين اللي في هذا التشابك فكره الماشين ليرننج مش مستبعده في الامتحان فكره الماشين فكر ان بتبقى شكل على منتدى ده بحكي كل ما اسمها الشغله منظمه يبقى ليها زي ماشي يعني انا ممكن اجي مثلا دلوقتي احنا خدنا ايه خدنا ال اتش اي بي مثلا خدنا من شويه البوليو يعني نقول ايه اقول لك اتش اي بي مثلا بوليو بس دلوقتي خدنا كورونا خدنا بارا إنتروانسة بات خدنا إيه يعني بارا إنتروانسة بات سيما احنا أخذ بالجاي كمان شوية مثلا رودة بات جايبناك على الباب احنا أعطوك بيجس اجدنا بعد كروا مثلا شبهة سي بارك و بات لنما ان باب النومه غير يا بكس جرا العمود ا العمود ب مثلا لو مقول لك قدره ولا على العمود ب كمثله من سجين نفسي يبقى تيجي نقول اوصا وارقام هنا اي بي, بي سي دي اف جي او 1 2 3 4 لغايه 10 يعني لو قلت لو اي بي سي دي جي اف جي او بي اجيبها اقول هنا 1 اس 3 10 يتختار واحد معاه كذا يبقى هنا واحد معاه ب يبقى مين التفسير ده بتاع الجول مش كده اقول لك بقى هنا صار دول اساسا دول عباره عن I can tell you a lot of certain differences again. Or that was an around appearance of search نسيت اني اشعر بياس لكن نسيت لما اشعر بالكسل بقوله في قلبي سكري لي ماشي نفس المكان دي محتاجه شغل للنسيت مش عارف نسيت انا مش عارف نسيت بس انا استكاني انا ضغطني هنا يوميلا <ميزة> <ممكن>. تنفعي <تسجيل> مش عالي روصر سعاد ماشر يقول لي عادة تنصر في جهاز ميسوعة ميلا كل سؤالة اللي بنا بقول في المدرسة بشأن مستحيل ميلا مستحيلوا بيعملها ليه يا نيه جاسور الوصر انا عدس تردخل في جاسور الوصر ايه ليه خوفه بس يعني في الروضة بقصر تعرف كلمة الفنطايا في كل ما مهيب في شأنه جاسور الوصر انه الروض بقصر يعني جاسور الوصر مع مونتر ايش بروح اسك او نقول في دروس ياخدوا النظام ده وايضا عناات الفعليه من اطلاقات الغاز في مدارس في عندنا قاعده ثابته ان الدروس دي مش هي بس كده اما الثالث هو كلمه اسبراديك وامي مش ديمنج يعني فادي بس التاني اللي انا اتكلمت فيه باسم ديز استبلاس الديفانس مور والترانسفورم طب نروح للريجز الريجز استراكشة قولنا قولي شيء كلمة مهمة طبعا انت بصيل استراكشة بسنك من حيث اتقار ان يلي كان يعمل قمو باكلين وكلو مو قلل بسرعة من شكتر اكتير من شكتر اعشرة فالله اطار ان يلي عادة فاسم عادة الوضاية تسدين اتبال الله كله سينكي اتقادت وعادة الروس انا نضاب السن النيجة التسن سنحب السن بسرعة اشهر ان يجب السن الوضاية تسدين النيوكليوسيد فايل 1 4 10 negative strand والريز الريز سيسترات ار ان اي فايل و2 هو ازاي بقى عامل زي البكتيريا كده ده كان بتاعه طالع منه فايل بس من النوع 1 سالب 3 اللي ما فيش سماح ريجيديز عنده هيليكال شين ون باربكت ميتري وعنده نيوكليوتيد كابس برضو عيان ومعات الأرض بجيدي من الأرض بجيب والإدريس بتاعه الشخصي عشان لا يدخش إلى الأرض بجيب ورحمة بجيب هذا التركيب العامي دائما يوجد الفيروس زوج 1 single single type لكن هم 2 biotides بيوطيب مظهور طبيعيا اسم 3 virus بيوطيب إكنا اللي عملنا في نعمل اسمه Stimpsin virus سؤال الآن تقارب من Infection to Stimpsin نعم the virus propagate in nature next virus laboratory adapted صناعه معمليه احنا اللي عملناها طيب جديد الفيروس كونتركت او فيستاتس the virus be infected by two rooms لكن الفيكس الفيروس حد فيروس عاولته بلاص على البريد تشوف فلا يوصيد إلا سيندراليك كنا عاولتها تعمل بسدارة على البريد فهذا كذلك أنا أعمله أتنويتشا واستخدمه كمكسيس في السدريد فيروس اللي هيوصيد بريفري او سيندراليك عنده بريد لونج انفيشا ديريك لقد روح من تلك السبيع لثلاث شهور لكن الفيكس دي دي الفيروس اللي انت دايما هتحينه بالبريد هيعمل الفيكشل بعد شورد دي انفيشا ديريك 4 6 و 3 تسديدو فيكس النصائح فيكس انفيجنز من 4 6 ايام ده هو بيت انا بقول النهارده الناصر قال ان الفيكس فايروس الستريت فايروس اللي بيصنع القدره تطويل على النيل التكسير هو الخليه الراحته عامل طور cytoskeleton bodies بتاخد حاجه اسمها ليج بودي لكن الفيكس فايروس ما عندوش ذاته الخوره ما بيصنعش بلغري بوليس لذلك اللي قولنا بيوه مين الانيباس بنعمل يعني بريفر و سنتر بريفر يعني على طريق بريفر في العظم سنبالي سحيط رب الأنور بسنبالي يقصد بسنبالي لكن السنتر اللي بتحينه انتر سيرت بعد الشرعات بعد ذلك ان الناس فيه واقع ان ينصروا حتى نعمل في مرض ده انا ساعه ما ربنا خلقه كان هو سنجل في ال 1000 سنجل ورايت ما نجد الطبيعه لازم نشتري ايس ده كان مشيتت عن طريق العصر طبعا في سيكريت اكسبيرمنت اوراق على السيليكس وان احنا جبناه بمعنى على ان نعمل تيست هدف تصنيع السي فبدانا نحيله في البرين بتاع الشين او نزرعه على برين ده يدوه ارقام حقيقيه حانو الانسان وحانو في برين عملنا له حاجه اسمها ريميت كاش او ريت كاش سي ان اس ماتيريال عشان نخليه انت حياتي بريفيرنس ومكانه بقى يشيل فقط وكمان عشان نعمل انتجريشن ده كان مجموعه من الادنيشن عشان لو انا اكرضت الاولى البريفيرنس ما يعرفش يتصلق في الصوره دي البريفيرنس لكن الضغط برضه الانديجريتي بيرجع كده يعرف يتصلق ان يرجع بعد كده طرحنا التنسيق ما يقول لن يش ريمس نفسيه إلا تنمي مين هتنمي ما يشتنين من الريس من الآن بس يمكن أن يصابه ريمس كالدسيس يعتبر زيوروكي بيزيز الثاني بيروس زيوروكي يعادل على المحرطة بعد الأفضل بيروس كاعدل باورد بيزيز ريمس ايدا زيوروكي زيوروكي بيزيز يعادل ألا أحدها تتعادل أمامي مشاركة لما ممكن يرسل الفلوس بنعتبرها دومستيك قاعده بيننا بصرا في المجالين ريزر دولار بالنسبه على فكره توست بريك يعني هو بس هو عارف عنده شعار او ريمس وهينوه في بين ريزر دولار بالنسبه للوارد اللي قاعد هنا اللي ممكن يعرضه الفلوس الدولرز نوع من نوع ثالث كان في بس برامج ال لكن تشوم بالنسبه لنا عشان مش عايزين نصرف يلا الكاش الكاش هو اهم درس دولار على فكره انكفاش وبالتالي الوحيد الطبيب زفر اللي اسمه ايوتس يعرض في اماراض واللي الحمل الريس 200 في الطبيعه الريس ده بيكون فايروس فايروس في نوع النص بتاعه لو هيموت كل الناس اللي هيصابوا بيه كان زمان الريس ده وجود الافراد الاصاب بالفيروس من غير ما يموت وهو ذات انفاش واللي نخلي الريس 200 عادي فينا في الانيمالز الدومستيك اللي بيتربيه مش بس للاحتفاظ بانفسه الكاتل والكاوز والجامس والبورسز بيظبطوا بالريث صناعه لكن لا ينموش لانهم بيعرض لكن ده تصادف عقد اي او اكس بالمان كده تعال نشوف انا الموضوع الترانسفيشن بالبشكل الكبير والباس اللي لسه بتاعته عن طريق الانمال فايروس يبقى موجود بتاع في الخلايا بتاعه الكريت الالفي فكان انه الكريت بالانمال فايروس الهيمولوجيكال ستراتجي بيوصل ال سي ان اس ماذا لو ان انا مثلا الديورا مثلا لو زرعته ثانيه بيزرع الديورا مثلا الكورنيا بيعمل له زرع الكورنيا في الشخص اللي عنده ايبس الفيروس بيتنقل من السي ان اس ماتيريال الى الخلايا ومن العين الى الحلم الدماغي إنه لو سرعت تقولني التراسف الناحي على رئيس ممكن تدفع رئيس لو سرعتنا الديور أبطر من شخص عنده رئيس ممكن تدفع رئيس لكن ليه بولو التراسيمشن هو التلافريشن بيساني من المائل أقول الله لو أصبتم معرفش لي مش عارف يجيوه ليه التلافريشن بتاع الريبيس بسيول مجد لهم مجد مجد مجد لان الفيروس بيصل السي ان اس عن طريق النيرف السنوري او مايغريشن بان ديپند اون ذا سايز اوف ذا بايت اند ديستنس فروم ذا سي ان اس لاحظ قلت ديپند اون ذا اتش على خاطر عندي الكلام ده من ايه ان بقول لو تكون ده صغير هو ما تعالجش على السن لو غلط تماما فوق ان الزر يقدر يخلص طب عادي 50 سنه بس يخلص اه الواحد بيغير ويعدل في الفرزين وانا غلط يبقى مش مش السن هو الحكم ده غلط هو هنا لو ثاني انسان بيقل عشان الصدر والصدر حتى قبل كده لكن مش سنه ولا سنه ولا شهر او شهر كامل سنتعتمد على سن الطفل لكن تعتمد على الطاير والزراير ان الاستس بروسيسز البروسيس دي الباراميتريكت لو قال لي اذا اتصدق الناس ايه ده دي اتفقنا ايه الحاجات الفيروسيه الفيروس اللي بيصادر السي ان اس ريترو في التوصيل العصبيه ده النيورونات التسميم الريس فايروس هو ده الرئيس الافراد عين الغاز بيؤثر السي ان اس ريترو جين طبعا فايروس بيخرب الريترو جين مش نو فايريه الفيروس هيتصلب النيرف ستوريشن هيأثر السي ان اس غير الفيروس طبعا طول ما ماشي عنده فرصه انه يعمل ايه ستوري لانه في طول الوقت ده الجنس بيعملها دامج ادي بخصه دي المنظره العمادي في اثانك ال بلاي ستيشن برضه البرودرما اه البرودرما ستيج البرودرما اللي بتفادى على الاعراض التمهيديه للنصب في البلاي ستيشن العصبيه طيب انواعي فيبر برادفياس دي برضو جريد يعني برضه مفيش غيرين لكن فراديزيا يعني تغيير يعني احساس غريب في مكان العضله السفلى كل ما بتبرد كده تتقدم ناحيه ال اس كل ما بتعرضها كده كده بنوصل يعني في مرحله ما بيقولوا عليها يوريسيتس مرحله ريجينيتي او هانيكسايتي او بيسنيتيتش او اجريشن المريض بيبقى اجريس لانه الريت التهيرو بره بتسري ديتس الكلام ده دي فيوز يعني في لاجل لوكال سايتس يعني ما تلاقيش مثلا زي اللي بيجيله ان بوريس ولا انرجنت في الرايت سكيل لاجل ولا شغال على اللي سايت وتركيز الحاجه دي في الجسم كله دروسات واند وكس ما فيش لوكايزنج او لوكال سايتس عنده هيلو طبي عنده ضغط خبيخ بيخاف من الصوص بيخاف من الهوا اللي خبيخ بيخاف من المايه عشان هو في البلد دي الجسم البشري الهوا اللي بيعيشه رميم ومش ف ايه اللي على الهوا اللي خبيخ يجدع الشرب تلاقي تحس بتقل في ايديك ايه اللي بيخلف انه بيعي وييلين لان عنده الام عضلات بالبلديه يبتدي عليه تحس بالم يجمع صلايا البقلة المتعجرين وفي إيه داخل صلايا بيش أنا أترمني في الصلايا بم وإن أحباد يزوم كده فبيع المساعدة الصدق يكون كاملين كده ويزوم نتخلص أغرب منه في الحالة اليهائية يتسنظم بريتس أو بريتك ريكس ويأخذ ثلاثة بريتس ويأخذ ثلاثة بريتس والفراحة دي مش الثيارية يعني مش محد يجيله ريبس يجيله بردرومة بس ومحد يجيله بيوليس والثاني يجيل يعتمد على البروجريشن والسنسيس وقرب الفيروس ودمج الـ RNA في الـ DNA بس حصل ان الـ mutations في حالات الـ resistance في الـ standard tests حتى لو برتنس حصل مالي حتى لو حتى لا عشان ما فيش الـ قدره ان يعمل حاو قبل ما يقتل مشتبه الحال الطالب الساهيل يا استاذ محمود الساهيل اللي بيجي في شكلين لما كان له تعرض للدرس السوجيا البروتكس لو التعطل بعد العضله بنكون اديونيس والبروس عمليه استرال الوراث وهو بيترابل الاماوت زمان بس بشرط قبل وصول السي ان اس انحى بعد ما وصل السي ان اس التكنولوجيا القسمه بالنسبه 10% تعال نعمل دايجنوست ونخد طعله كده جبلي the infection مش الديزيز the infection is not diagnostic not be diagnostic البنات بيضرب في مالتيبلاي رو في كمان السايك الماز تيناس ويبقى قاعد جوه النيرف سيلز ريسبسيف ريسبونس اللي في الديزيز فلن نلاقيه لانه قاعد انت وسهل انك انت تلاقي الفيروس ولا مش بتاخده ولن تلاقي لسه اثار ال يوز ريسبونس في معظم الحالات الانفيكشن كان جادي بيكون مستحيل لكن انشطى اثناء الديزيز بيتشخص التهاب الا او الجبص الالتهابي بيتشخص الالتهاب بالنظر على الانتي بودي في السي اس اف اللي بيكون انيفيتد الانتي بودي موجوده في السي اس اف في الحالات الكبيره اللي في الديزيز فده لاقي كتير بس سيني غلط اللي بنلاقي في السي اس اف سلامه في مرض ناس مثل الشخص ده عنده ليدو وتبريد فيكسيني بيدور على الفيروس في الدم في الناس اللي بياخدوا دولوكسي اللي هي فيروكس في العين بتاعه وبيدور على الفيروس على في الناس اللي مش مصابة بيدور طبعا يركز على النيكليوتيدس اللي بتدور في مينو ريسنت تكنيكس لو حصل من الفيروس سلايفا ليز ذا ديزيز او سي اس اي او ايفن برينتش وبعد ما يموت وعنى إينا سريفري في الصور في إلايه البلد في إيه نعمل التروك على الديكسل بايت إن أنا لم أحبت التروك في إلايه في إلايه سريفري في إلايه سريفري في إلايه سريفري في داعيه في أكثر أربعة ست إيامة لما صرايبة من المريض أو الـ CSF أو الـ Britishو ترمض ترمض أهبت في الـ Britishو وانت تتكلم بوست مواطن يعني بعد المماكن ستوشكيس الريدس للبلياكين مش مهمة وما تقالب ما بتحاولش نعمله فالإلايه س ان هو كده شرط ثاني من جواب الديسيجن ان انا هعالج المريض واداعمل فيه ايه بالظبط لو التشخيص كان مرض اكثر اهميه فدور على ليبرز في الهيمس اللي هيبقى في برين سكشن فدور جوه البرين سيلز هو النيوروز او برين سيل بشكل عام على الدايركت او نجري بودست في دايركت بيوصل للنيورون والفايروس موجود هو في البرين سيلز ده عامل انتريج اندي ايش تقدر تفكر هذا لما تودي السيستم ليه على الاغلب تدور على التيبيروسس تدور الجلد وما تصدق على البولشين على الفيروس كده او ممكن ندور على طريقه ايه طريقه ريز بي سي ار كده لها وبنوس اما السؤال الاخطر الاكثر اهميه في هذا الجبل دور دوس اكسبوجر بروبلمز ازاي تعمل بروبلكس ديجاست كادوري طبعا بص كده الناس عباره عن ثلاث طوارئ الامرجنسي كير او صالون والدي ريك اللي هو ريس دي بروبلم ثم الريج تاكسي الثلاث انواع دول تعميلهم مين وما عندهمش علم عشان كده بيقول مين هم ريس دوز او ايجنسي تاكسي تخليك اخذ ضرر اعمل بوست اسكوجر كومبلكس ولا لا فلاقي بعض الطواعي الشامله القيم معدلات الريسك بتكون ان ان طرق اتاك للانيملز يعتبر انستينجريس يعني اصلا ممكن اتاك يعني انا ماشي عادي كلمه الله كده على ان غير ضرره تجيب لي عصبي ده سؤال طرق اتاك يعني اساس غير مبرر يعني انا بس بس بس ما بستفزشش حاجه عصبيين ده احتمال يكون انيمال ده اجريشن الاجريشن يحدث في وسط الريسك يعني أعتبرها الإبنس إلى أن ياسم للعكس أي نبراه نبراه كيف؟ أي هاي ريسك أنيمات مثل الباب من فوكس بلول من ستايدوكس الكلاب المصهورة الكلاب الضل أي كونتكت معها يعتبره إبنين جريمس إلى أن ياسم للعكس طبعا السبعوة واحدة حالاته بس متشايرة والكالف السبعوة من فوكس بلول من فوفاش أكان فوفاش مولا كين لو كفاش دخل طولة بأكولة انت فيها و رغم انه ملمسانش فاد انا عناسك تدريم حتى لو ملمسانش ده مسلم لانه كناش بيوز الاسواد يتمع سلايف وهو بيوز الاسواد عشان يتحقوا عشان يعرف نقرف نتحقه او نقرف نقص بي اسم صنوات الاسواد الاسواد الاسواد دي يعني يتمع سلايف و انقرس سلايف و يحصل ستر الاسواد على قول ده عنده لو انقل قفاش قوده وكان ما كانش طبعا اللي هي كان باير او الضغط سكي اعتبر الدول ليه مش كده ان يسري العكس مش كل القفاش بيعض وله نوع منه هو اللي اسمه لا سكي او الباير القفاش المنطر حاجه الثالثه لو الكلب اللي عضته قابله وكان فيه اوبزرف 10 ايام لو عاش 10 ايام او اكثر في ساعه معاك ما دامش عنده ري يعني قلوم بيقول إيه الكلب اللي بعيده ريبس, ريبس حتى لو معضش هنقول خلال عشرة تيام الكلب اللي ريبس ياصل بسي دي اس بتاعه هنقول خلال عشرة تيام إذا لو كانت بعضت وعاش أكثر مع عشرة تيام تساعد معضت مجيد مكانش عنده ريبس إذا كان الكلب أبيله العضة بعيد عن السي ناس وممكن تنقصب عشرة تيام أما تبص بقى الظواعد العام إذا كان الكلب مش أبيله هتستنى إيه لو كانت العطلة سيبيل ومرأيبة في الهيدو نيج لو كانت العطلة في طفل صغير حيث في الهيدو نيج بي بي بيرشو فأدونت بي إبدأ الفاكسيناشن ولو حتى في كافة هذه الهندوالات الفاكسيناشن نسبت إنه عايش أكثر من عشر كيام في الأول أبنى الكورس التاليسي فكذلك الغنون بتاع الأمرايس الصغيرة اللي من ربيها في بيوت الأناني الحامستر الكينيبكس كينيبكس كينيبكس كينيبكس كينيبكس كينيبك أو الفران الصغيرة دي ما بتنقلش ريبس حتى لو كان لديك سايدان يجوش ولي بتنقل بسرعة قبل البطار البلدين ما تنقلوش ريبس لو لأنه منه كوريا أو جورة مكر البلدين ده مفقود ما يروحش لكن نظرياً النظرياً ممكن يكون دي برسلانة تشينشة أبل كرش نظرياً لو بيتأذب عنده ريبس وعنده ما حصل إثمان سنر أو في كاس ريبن فيها كان سبين جاله ريبس و عضل تخالف عسدين سبينه و عضل فلو بنقى ده نفرد انه عضل واحد و كان عنده ريبس هافيش ما يبنع انه ينقلوا ريبس سبينه ها ممكن لكونش صدر بيها ريبس عيان كان عنده ريبس و عضل ايه مثلا على سبينها او شبينها ممكن لكونش صدر بيها ريبس دايما عندنا حاجه اسمها فيس الليكو يعني لو حصل حاجه في الحاله واحده حاجه, حاجة ما قالتش ااا الهدف الدراسه اللي هو حيصناها بنظورها بنطلع عنها ايه قلت بالاشكال كده كيس الليكو طبعا معامل البحث يعني انت متاكد ان ده بيحصل اهو 30% اقرا اهو ناس بقى طريق على طريقه السخفه مش عالج او حاجه عنده رساله تش يعني اجري على طول نقطه المثال هي بالحل ولا نقطه الطعن لان البصه بتاع السجل سابقا هيسجل ايه ان هم البصه بتاعت العضله كانت سجلت السجل اصلا ماشي طب ده يعني بعدين ده مات. مش عارفين العضله حاجه انما وكمان وكمان لكن نقول ان هو كده كده سليم سوى قلت نعمل مصر نصرية القانون طبا الشخص اللي عنده دي بس لو عدت شبسته قاين دي يقوله مجمعك مش بيام معه فعالوا شوف الجدوى بس عشان بيه بقى حسطنا الجدوى اللي ها البيت البي اي بي اللي هو البي اي بي اللي هو البي اي بي اللي هو الوصي السبوشة بل الملاكسك ان كان شخص ما اطعمش قبل كده ده نصر بقاك الواس جدا بمعيه بصابور فهو الانتزيزتك دي ديه بعد الانتزيزتك الديوكسين في الدواء اللي بيراعى دوت او البيدون ايدين لا انتي فايرال ايجنت ناخذ انا المريض الشخص اللي اتعض في شارع <تكلم> يعني <تكلم> في تراب يعني في سمول بتاع احنا اسمع يعني المريض الشخص دي له في راس ثلاثه نعمل دوبلكس ابرن بندي ليث اني بروبيل 20 ملغ في الكيلو جرام اونلي ون بنديها في حوالين مكان العض مكان المكان, المكان اسمع في سبيس إذا ما يفتحش ندي على قد ما نقدر حوالي العطلة مجمعين التى إي تى إي تى إنترى مستر تلكلوتير ريجر ندي فاكسين من الفاكسين سيكيليد السيل برايرت فاكسين اللي هو مثلا في اليوم الديفرويد في الفاكسين أو ريبس فاكسين أبزوربت ندي خمس فرعات يوم العطلة صناء زيو بعدها ثلاث تيام بعدها سبع تيام بعدها كسكوين بعدها أربع سنية ثلاث سبس فرعات كل جرعة إنترى مستر كمية كل ج لا لو شخص كان اتطعن قبل كده يبقى هنا برضه نفس الغسيل نفس غسيل نفس الانفشنتين والصابون لكن مش حاجه ايه اللي بتاخد الراجل الجالس بيديله انفشن كأنها جرسه دول لو استمر بعتين جرعه 2 يوم العاده وجرعه بعديها بثلاث ايام نفس الانفشن سد رايت نفس الجرعه نفس المود اوف انجكشن أحياني كلمة عن الفاكسين شوية <تصفيق> تجري لما تجيله مصر هيتقول أنت بودس سريعة تجري تجيله أنت بودس سريعة في سؤال من ربلي هونك تبعتين للناس استريمك الرمس يجب أن يكون الفاكسين أولا عن الرضايس طاعي هذه واحد الحاجة الثانية إنك لما تجلي أنت بوده اللي هو الرمس مع الفاكسين ومن ستن لما يشوفون الانديمود يحس ان في رسفونس يعني يعمل نوع من استفارشن لتنبعون رسفونس تعالي كلمة عن الفكسين مارك المطحلة مين المطحلة قديمة وكانوا بيعملوا بكسين اسمه كروت بكسين هو ايام بستير بستير بكسين بستير نافة جنونية وحاجة بستير كان بيجيد انفكتن اني مكبرين ويسيبه لما ينشد ويشوف قدره كاين الفيروس كده يعني عايش في ايه في ظروف ايه مؤقته بياخدوا في الفيروس انتي مييت دي بقى انتي لويت التكسين حاضر على السكين يعني نيشر برينتنج اما جه سم بقى دي بقى اللي هو على ضرب الفيروس التكسين ليفنج والمتغير بتاع الشوارع ها فما منوش يعني ممكن جوبا يحصل له ميوتيشن او حصل له ظهور هيل بيسستم استخدم نفس التكسين بداع تفسير بس أدب أدب من فينه بس ما هو فينه بتاع ردن فبص بقى العيوب والمشاكل هذه الباكسينز متحضرة كروت من فرينديشن عنها ممكن أو أكثر سنوص الأشي يعني أنه تتكون عندهم يا أجنس للأنيمال فرينديشن لو تبص لقاك مع الدرون بتاعك عن مكمل الباكسين يجب أن تكون لديها أي واحد فرينديشن يعني فرينديشن عند النار فرينديشن يعني عند النار فرينديشن يا جين ده في الاندي 23 ديدوس كل يوم قرع الود 23 يوم بيقرع عليه 21 بارس يعني 21 25 ادريس 23 فهياخد بينه في التيم بتاع اليلو العالي سيلد رايت للباكسس فاني خدت دي ها يبقى هو ده ايه ما هو شيء منجد النص اسمه ده بروتكس طبعا وممكن ان تضع في الميكس بوش ان تددي هذه كروة فيكسين ومتطور الباردادة ومتطعي اشتريون كروة فيكسين فالنشجيشن في تدير 23 درعا بيكور أو خلال تنشج من فيديو عن السنة لغاية فيكسين ممكن تددي بروس الهجر ومتطعي كتيروماسين أو خلالين فيكسين ومال الفكسين سي كميدة والحيوة الهويلة مبنطعيش لقاء من الخلالاتين عبناء خلالي لأنه بالسستة هذا كله أعمل بريدات وكيف أشعره ميه هولا؟ يومن ديكتوريج سيل فاكسين درعنا الظاهرة على يومن ديكتوريج سيل معين وحتى لنا نمثل أخذ في هده شوية مش كيله ماذا سنادي تاكروبيو أغروبيون ريكتور من تحت خمس رعات هده يومن ديكتوريج سيل فاكسين هده المصدر يهبط الديكتوريج في الكوار يهبط الانتر نتر الأسبق لأفضل طايف الصغيرين Why don't we bring my тазі sociedad under the juniorع腰. аъч – неını дає об dalam тяжівлених тв licensed під час��етри Rocky bagai від об' – ancі libжен мистених. А pra Read可以 Break them Upds. Así навпали нам пасцілери Навпрочав нам дає об internytленку ludd dotted по центному يعني التكثيف اقصدت بتحضر على ريساس ناكي اوتاس ريساس ناكي بتحضر على البايو ماس او الارجي دي بتاعته وهنا برضه بنعمله هنا كليفيشن <تصفيق> بتاع الرص لكن, <فيشا تصفيق> لكن بنعمل له كونسنتريشن يعني بنعمل له ابسوبشن على الالوجي بشكل اسوء اقصد ايه التكثيف اقصدت الارم بيحسبت ايه يعني لو نفس كفاءه هيومن ديو التكثيف ونحضر عشان يتعني قرائد من الفاكسين ونحضر الجن واحد ممكن تحكمل بكتاني مش نيب شكله يتحل بنفس الاسكيكو ويجيب التحضر على شك كامل ونقسم بوريفايد شك كامل بالفاكسين ونفس الفكرة بس يتحضر على شك كامل تعيبه ده الوحيد اللي قمت لديه إليه وشكلت عندها تحسسية الموية تيذلك اللي هو البردين بورتيس يعني أو البردين لكن والله من كل الهدلاجة اللي بتاعه في الاحتياط ما هو شونتر عند جيد انه يتأخذ دوران جبرين الناس ومعرفيش منه مشاكل الله إلا لو حصل ألرش من نوع منه هاك بس وقت يكنش كامل من نوع آخر لأحليماتي ثمس سرعة الثانية مدرمت لهم النيترويد تاكسين حصل منه ألرش كامل من نوع من الأخرين رابع تاكسين دقريب عادو نحضر على فين وسيد فين وسيدة فين يعني مانطيين دي شباب نحضر بالإسترين من ريبس فدأ في الوزن يكترون الألرش وهو نفس الزيترة أو دي. دي مين؟ نفس القصة أو نفس الـ الـ أو نفس الـ الكلام يدخل في تبروكي لك دورك وإنه بريس بوشر هدي مين؟ الناس الزباحين يتعطل واحد ما يشتغل في غربة يشتغل في الحالة أنيمال سجارت وكذلك الحوالات يشتغل في صوت البطري وكذا أو في الساعة تبطل في صوت البطري يجبينه أنيمال في العلاقة هذا ممكن يتعطل فده اسمها بريس بوشر بروكي لك وكذلك تلات دور ع درعة وطول الدرعة يعني زيله اسبوع 28 ثلاث درعة ناكسين من السلطر هاي اندر مصر طب قدره ده اضعب ده السؤال التطير في مورد كمرايك جارس كانت بتطعن بريفياس دي وعظت كانت بسبب انو غيره اعملوا ارجع علي الجادو ارجع علي الجادو اتبصوا بجادو انا قلنا لو كان بريفياس دي تابسيني دي بس عايزها اعمله يومين وسون مش حدينه رك لحد يقول اكلي بس بس يعني يوم العط بعدين لازم لازم حاجه كده ان شاء الله حاجه الاسبوع الثلاثاء 9 الصلاه والعده الخميس 9 والالخميس وبعده بالسته هذا شكرا يعني انت حضرتك حضرتك ماذا